الذين أخرجوا من ديارهم بغير حس إلا أن يقولوا ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حس إلا ولولا دفع الله ناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وديع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله ناس بعضهم اللهم الثناء والعظيم والصلاه ونستجد امكثي اسم الله كثيرا ولا نصر الا من ينصره وارجسمن الله من ينصره إن الله لقوي